استمع إلى الحوار ولاحظ محتواه. صباح الخير يا عائشة من هذه صباح النور يا يحيى هذه صديقتي اسمها فاطمة هل هي طالبة نعم هي طالبة من هو هل هو مدير لا هو مدرسي اسمه علي شكرا Afwan.